يا أيها النبي اتق الله ولا تبع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ما على الله لردو من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل قدعوهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن, ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا, إلا أن تفعلوا إلى أوريائهم معروفهم كان ذاكت في الكتاب مسكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غريضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا, فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من ومن أسفل منكم وإذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هنالك بد للمؤمنون مزال زلزال شديد وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضمما وعد الله ورسوله إلا هرورا وإذا قال منهم يا أهل يثبلا مقابل فرجوا ويسفزن منهم النبي يقولون إن نبوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا أو اراد بكم رحمه ولا يجبون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله منكم القائلين لاخوانهم لما لينا والقائلين لاخوانهم هم ما ولا يكتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور اعينهم كالذي الذي عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الغير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير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 لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين راهوهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقفف في, وقف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرهم وديارهم وأموالهم وأروا لم تطبوها وكان الله على كل شيء قدير. يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين وامتعكن واسرحن صرحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره الله اعد للمحسنات فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لسكنك احد من النساء ان تغيثن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقولن قولا معروفا وقمن في بيوتكن ولا تبرجن كبروج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتين الزكاه واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه إن إن الله كان لطيفا خبيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاندين والقاندات والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين, والصائمين والصائمات والحافرين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمهم ومن يعص الله ورسوله فقد ول ولا لم مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس, وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا طضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبيين من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين نخله من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله اذ كثيرا وسبحوه بوقت واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما احييتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لهم من اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وكفى بالله وكيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ قُلْتُمْ لَهُنَّ تَبَرُّؤًا فَمَتِّعُوهُنَّ تَبَرُّؤًا وَلَا تَجْعَلُوا لَهُنَّ عِقَابًا غَيْرَ الْمَعْرُوفِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ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 وَقَدْ رَأَيْنَا وَلَا يَحْزُنُنَا وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَنِسَاءٍ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ الْأَزْوَاجُ وَلَوْ أَعْجَبَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا إِلاَّ ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا بعثتم فادخلوا فاذا وعتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 لا بناحريهم عليهن في أبناءهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا أبناء أخواتهم ولا نساءهم ولا مَا مملكت أئمهم وابتدين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ولو من جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما